والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وهيئنا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم من أجل أن يراهم الناس ويندحوهم وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر اعددنا لهم ذلك العذاب المخزي وما أضلهم إلا متابعتهم للشيطان ومن يكون الشيطان له صاحبا ملازما فساء صاحبا إذن في هذه الآية الكريمة الحذر من فعل فعل ظاهره الصلاح وهو فاسد مخالف لأمر الله تعالى فالنفق من الطاعات الزكية ولكن الإنسانة قصد بها الناس ذهب أجرها وصارت اثما وهذا يقول للشخص الذي لا يؤمن الإيمان الصحيح قال ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لأن إيمانه لو كان صحيحا لما دفعه إلى المراءات وبين رب أن هذا بسبب اتباع خطوات الشيطان فقال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينة فسأقرينة ثم قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا يضرها لا لو أنهم آمنوا بالله حقا وبيوم القيام وأنفقوا أموالهم في سبيل الله مخلصين له بل في ذلك الخير كله وكان الله بهم عليما لا يخفى عليه حالهم وسيجازي كلا بعمله تنبه أخي الكريم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا لما ذكر الإيمان باليوم الآخر ذكر النفقة باعتبار أن النفقة تسمى صدقة وهي تدل على صدق إيمان العبد وتأمل مما رزقهم الله مهما أنفقت فألت تنفق من العطاء تنفق قليلا من العطاء الكثير الذي أعطاكه الله وكان الله بهم عليم ربنا عليم بالمنفق النفق الصحيحة وبالمنفق النفق المرائبها ويعطي كل على حسب عمله إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تكح حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئا فلا ينقص من حسناتهم مقدار نملة صغيرة ولا يزيد في سيئاتهم شيئا وإن تكون زنة الذرة حسنة يضاعف ثوابها فضلا منهم ويؤتي من عنده مع المضاعف ثوابا عظيما هذه الآية في قف عندها طويلا وتأملها وكررها إن الله لا يظلم مثقال ذرة فربنا لا يظلم ولا يخضم أبدا بل إنه يزيد في حسنات من احسن قال وإن تجرح سنة يضاعفها فربنا يعطي العطاء الكثير على العمل اليسر ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فربنا يضاعف إلى أضعاف كثيرة على حسب النيه وعلى حسب موقع النفق التي ينفقها الإنسان ثم قال تعالى فكيس إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة؟ فكيس يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت؟ ونجيء بك أيها الرسول على أمتك شاهدا اذا لابد أن يتفكر الإنسان بهذا الموقف حتى يستعد له بين ربنا لنا صوره من صور ذلك كذب قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتبون الله حديثا في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا بالله وعصوا رسوله لو صار ترابا فكانوا سواء هم والارض ولا يخفون عن الله شيئا مما عملوا لأن الله يختم على ألسنتهم فلا تندق ويأذن لجوارههم فتشهد عليهم بعملهم في ذلك اليوم يتمنى الإنسان لو يتحول مع الأرض يموت ويسوى بالأرض يتمنى الموت ولا يناد الموت والإنسان في حياته يفعل الأعاجيب ويسافر وينفق الاموال لاجل أن يذهب عن نفسه المرض ويدفع عن نفسه الموت ولكنه ساعة الحساب يسعى للموت ولا يستطيعه ولا يكتمون الله حديثا انت قد تستخفي من الناس لا لن ان تخفى على الله وربنا جل جلاله يظهر هذه الحجج عليك يوم القيامة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 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تصلوا وانتم في حال سكر حتى تصحوا من سكركم وتميزوا ما تقولون وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقا ولا تصلوا وانتم في حال جنابه ولا تدخل المساجد في حالها إلا مجتازين دون بقاء إن فيها حتى تقتسلوا وإن أصابكم مرض لا يمكن استعمال الماء معه أو كنتم مسافرين أو أحدث أحدكم أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء فاقصدوا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من إن الله كان عفوا عن تقصيركم غفورا لكم ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل الم تعلم أيها الرسول أمر اليهود الذين أعطاهم الله حظا من العلم بالتوراة يستبدلون الضلال بالهدى وهم حريصون على إضلالكم أيها المؤمنون وهم حريصون على إضلالكم أيها المؤمنون عن الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول لتسلكوا, طريق لتسلكوا طريقهم المعوج إذا اليهود والنصارى لا يرضون عن المسلمين حتى يتبعوا ملتهم من فوائد الآيات من كمال عدله تعالى وتمام رحمته أنه لا يظلم عباده شيئا مهما كان قليلا ويتفضل عليهم بمضاعفة حسناتهم من شدة هول يوم القيامة وعظ بما ينتظر الكافر يتمنى أن يكون ترابا الجنابه تمنع من الصلاة والبقاء في المسجد ولا بأس من المرور به دون مكث فيه تيسير الله على عباده مشروعيه التيمم عند فقد الماء او عدم القدرة على استعماله وهذا من رحمة الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى قد خفف الشريعة وجعل هذا الشرع المخفف يخفف في بعض الأمور والشئون فالحمد لله الذي أتم هذا الدين وأكمل علينا النعمة ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في هذا الدين وأن ييسر الله لنا في الدعوة إليه هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته